اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحنا بعد الموت نسألك اللهم يا مولانا أن تغفر لجميع موت المسلمين والمسلمات الذين شهدوا لك بالوحدانية